إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وبا بينهما إن كنتم مقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين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 قَيِّن اَهُم خَيْر ام قَوْم مَتْبَعون وَالَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ اَهْلَكناهم إِنَّهُم كَانُوا مُجْرِمين وَمَا خَلَقنا السَّمَاواتِ وَالارضَ وَمَا بَينَهُمَا لَاعِبين مَا خَلَقناهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكثَرَهُم لا يَعلمون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 كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم